بسم الله الرحمن الرحيم طاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلتنا من قبلهم من قرن بَنَا وَلَا تَحِينَ مَنَاهُ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابَ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا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 أم لهم القُسَّاَتِ والْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَالْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُمْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَلْهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَلَى فرعون ذو الأوتاد وتمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها حَتَّى وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوَاق وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَدْ الْحِسَابِ